بسم الله الرحمن الرحيم بعض فوائد من سورة الفاتحة بعض يفعيدا قد فى الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين على سيمة الإمام الفوزاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سفزوت جمع أن استحكي الله مولا وولمنغوتي وصلى الله وسلم نصالز الله أو الله أم, سليم أم صليه نعم صليم أصلينا صليم يويناني على نبينا محمد يوين محمد وعلى آله ندويا آل زاكي وأصحابه نصح بزاك أجمعين غوث كومودو هذه الرسالة تختص ببيان فوائد سورة الفاتحة هي رسالة تختص إنه سيانا نا أو إنه سكى ببيان كبينيشا فوائد سورة الفاتحة فإذا صورة الفاتحة هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة هي سورة كفو سميت بالفاتحة إميتوى وجنهيل إلى لأ الفاتحة لأنها وسباب سورهي أفتتح بها المصحف و microphone لي ومسحاف الشريف أن تكوفه مكون يمانس سورة هي مثيلة وفنجوز كم وقرآن إن أنس سورة هي سورة ينجينة فهي سوره فيه سوره الفاتحه اللي هي الصوره يا معون ذنييake وتسمى بالسبع المثاني ما السبع ما السبع لأنها سبع آيات وسباب إن آية سابعة إيه سبب يا قوانس سباب إن آية سابعة هناك تمكوبة سورة يني آية سابعة قال الله تعالى أمسيم الله لتكوكا كتك سورة الحجر آية ثمانين سابعة ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم تمكوا محمدي سوره يني ايه 7 ان قراني تكفوا وهي تتكوا ومتتجو صلاهي مره على وجه الخصوص نمار يمي على وجه العموم يمي تاجو قو قو بكي على فك تاجو قو جملا والقرآن العظيم نكون القرآنكونا الفاتحة منك إيمو بيهم الفاتحة ويمي تاجو مرمين قاما في لفك تاجو جبريل تتكى سورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها. قد كوسك وتشو هوشوكا ملاكا هوشوكا والروح نهوشوكا روح القدس جبريل نجبريل كالتملائكة. قيام تاج على العموم كشاق تاج على الخصوص. أو اللي فتاج الصلاة العصر في القرآن حافر على الصلاوات والصلات الوسطى. سيما زي زي على خصمه زهيف ديني زتُنْجَيني سؤالا. إِنْ غِيَابِي لَاسِمَ. اللف أقيتاج هو معلم واكِن. الوسطى نصّالا يا كاتي صلاة العصر. كوي كاتاج يا ufedisha nini sharaf ya hicho kitu na hadhi yake na thamani yake wa kila la inasemwa sumiat lilmathani na tukisema kwamba ni sura yenye aya 7 ndivyo Apo imeekua namaa ngapi kwenye kitabu? Bismillahirrahmanirrahimu, imeekua nambari ngapi? Eh, moja, menakin aya ya kwanza katika suratu, al-Fatiha Kuingini hawa hesabu hivu kambani aya Hwa hesabu kambani aya Na wanasema al-Fatiha ayna aya saba Anaweza mtu wakapatuna gagaziku Sasa kama si aya Alhamdulillahi, ukihisabu kwanzia, alhamdulillahi, unapata sita و انا اسمع فانا ذو سبعه الى ايه يا مشي وانا في كل, ركعة كل ركعة كذلك أم أم الشيء ماما وقرآن كسباب أم الشيء ماما وكيتو الأصل ميل أصيله دمانا نيتو اللغاياكو لغة الأم لغة الأم لغاياكو يا ما. لغايا ماما لغاياكو يا أسيل الأصل الذي يرجع إليه شيء ميل أصيل أنبا يكيتو رجيكك أصلهي كوي قرآن يوت إن رجيكك كصورة الفاتحة قنا قام الفاتحة لمختصر وقرآن مختصر ويليب ونقرآن يبقد كسرة الفاتحة ظاهرة أنا سمع الأصل الذي يرجع إليه شيء القرآن ويرجع في معانيه قرآنه رجيا قد كما نزاك إلى ما تضمنته هذه الصورة. كنا قيالا يلي أبغى نسورة هي قرآن يوت إن رجيا وتسمى بالصلاة نبيك التمدين ياك إن يتو الصلاة ولين قت باب الصلاة يصي بلا سورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عربه قوشهيد وحديث يمتوم صلى الله عليه وسلم قوشهيد وقول يمتوم صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تكي إلى حديث أنبائه حديث أبو هريرة يرويه عن ربه عز وجل إنه تواجه حديثه الحديث القدسي أو الحديث الإلهي أو الحديث الرباني الذين متأكل الإلهي الرباني في الحديث الذي يرويه عن ربه تدل حديث أم باء عن, عن إبكيام توم صلى الله عليه وسلم عن ربه وتقف ملواك الله عز وجل أن الله جل وعلا يقول وأن الله جل وعلا نسمى قسمت الصلاة نميقاوى صالة صالة أبو كمانا يا سورة الفاتحة أنت ما نتقسمى قد كما دينياكي نيت الصلاة قسمت الصلاة نميقاوى صورة الفاتحة بيني وبين عبدي نصفيني بين يانق نمجوانق نميقاوى يعني الفاتحة أنا قصودي هي صلاة فإذا قال الحمد لله رب العالمينا سيفات الجماع أنا الله ما له مومب ملز قال الله أنا سيمة الله حمدني عبدي أمن حميد جوانب حمدني عبدي أمن حميد جوانب وأنا سيمة أهل العلم والإخبار بذلك ناء الله كتوى خبره دليل قبوله تعالى لتحميد عبده إياه ندليل جويا ككبالكواك الله تبارك وتعالى تحميد يمجواككم حميدين فاكاك سيم حميدني عبدي واناك عميم قبالية نظاهر من نهاية عن ملائكة عليه السلام حَمِدَنِي عَدِّي أَمِنِ حِمِيدٍ يَوَانْغُ وَمَنَا مِنِ سِفِيَةٍ مِنِ تَاجَ فَوْزُولِ أَمَنِي فَوَصِفُوَانْغُ وَالْكَمَالِ فَإِذَا قَالَ أَتَكَتْ تُسَيْمَ مَجَوَانْغُ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ مِنْكِ وَرِحِيمَ مِنْكُ رِحِيمُ قال الله أنا سيمة الله أثناء علي عبي. Amintaja kwa uzuri mja wangu. Kwa namna ambayo. Amekiri mdia Juu ya zangu. zilizopo Juu ya wajawangu. Wa idha kala. Naataka kosey manja. Maliki yhemi ddini. siku ya malipo. Kala Allah. أنا سمع الله مجدني عبد آمني تقوزا من تمجيد مجدني عبد آمني تقوزا من جوانغو نقول رواية فوّب إلي عبد فإذا قال أتقف سام من جوانغو wewe tu ndiye tunayekuabudu wa iyyaka nasta'in na wewe tu ndiye tunayekuomba msaada qala anasema allah hadha bayni hili lipo baina yangu na mjawa wangu wa nusu nusu ya kwangu ya nusu ya kwangu ni ile ya mwanzo nusu ya mja wangu ni hii ya mwisho waliadni saala na atakata mja wangu kile alichokiomba kwa maana nimeshamkubaliyo maombi yake huyo na kwenye hii hadithi kuna kudhibitisha sifa ya kuzungumza kwa Allah زعم زادي أن باو نيندان أن أوقفوا كفواك يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وصورة, وصورة الفاتحة سبع آيات. نصورة الفاتحة إن عيسابة ثلاث آيات ونصف منها لله. آياتنا نص نسأل الله فتلك هي سورة ثناء على الله. نَنِيَاكَهِزُ عَيَتَاتٌ نَنُصُّ نَعَمْ فَنَاءٌ عَلَى اللَّهِ كُنَكُمْ سِفِيَا اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَكُمْ حِمِيدِي عز وجل وثلاثٌ ونصف نَعَيَتَاتٌ نَنُصُّ منها فَتْكَسُوا رَهِيُو لِلَعَبْ هَا فُنْغُهِيلُنِ لِلَمْ جَا نِنِي تَبَرُّعًا من قوله وانزياك التقوليائك وإياك نستعين إلى آخر السورة امباك مش وسورة إلو نفهموا لنا إلو فهذا معنى قوله جل وعلا هيدي ومعنى قوليائك الله على فسم قسمت الصلاة لميجاوا سورة الفاتحة يعني سورة الفاتحة لميجاوا صلاة معنى سورة الفاتحة بيني وبين عدي نصفيني بين يانجون وبين يمدوانج لميجاوا نصبيني وتسمى بالكافية هي قد كما ديناك إن يتوأ الكافية توشليزي وتسمى بالرقية نبيك كت مدين ياك لأن النفر من الصحابة الذين نزلوا على حيم من أحياء العربي لأن النفر من الصحابة وسباب كن لمسحابة الذين نزلوا على حيم من أحياء العربي أم للشكية كت كبيل ميونجون وما كبيل يواربو istabafuhum waliwaomba dhiyafah waliwaomba dhiyafah waliwaomba vifa wawape chochote wageni ah, awa masahaba wali shukia katika kabila kupitanjia wakawa wanashida ima ya chakula au kinwaji au katha wakawaomba falami yudayifuhum hawakuwa padhiyafah kama hawakuwa ni watu wangwana فالديغا كبيرهم مكبو واو مكبو والل كبيله شيخ القبيلة كiongozo wao فالديغا كبيرهم اكaumwa namdudu mwenye sumukali eh akarab nge aliumwa na nge aligongwa na nge kama ملواكو كايند يصومو واشتدت عليه آلامو نمو ميفو يلكون مكالي تامل بكو جاكت فجاءوا يطلبون من الصحابة الرقية وكاجقها ومصحاب وليو نيم ضيافة وكاجقها ومصحابها و Ya kulubuna mina sahabati rupia wakiwa wana waomba ha wa masuhaba matabanu matabanu. Owasumika lokada uombidwa rukya mana keni matabanu. Ehwakatalia a lafuhawahawa hawa na kuja wana waomba. mbaya mbaja yetu chakani dawa alipokuja wakaambia hal thi kumraqin kama ilipokuja kwenye riwaya hal thi kumraqin ya miongoni kuna mtaalamu wa matabano fa inna sayyidal hayy ladhi ghun kwani bwana wahili kabila mkubawetu, mkubwa wetu mwenye sumukali أو مصاب أم الصديوة فقال أحد الصحابة أكسيما موجة ومصحابة إنا نرقي أرقى يرقي لا يسترقون رقى رقى إنا نرقي سيسي تنصوما رقيا نرقي ولكن أبيتم أن تضيفونا لكن ينملكتا كتسايدية سيسي وكتبظيفة فلا نرقي إلا بجعل إذا تغيزكوا فنيا رقيا وفنيا متبانوا إلا بجعل يعني بأجر اسفقوا ومالقوا Espo kuua kumalipa. Tuliwaomba nyi njimani msaidia chakula mle tukatalia. Sasa mle tujia sisi sisi. Hatua tulipe. mpaka mtulipe. lahum kula min katuia minalganami. Wakawaikea sharti wa wape sehemu ya mbuzi. Kwenye riwaya waliwaambia tupeni mbuzi thilathini. موسى ثلاثين. فقرأ عليه سورة الفاتحة أكم سمية؟ يعني مجد مصعب أكم سمية سيد القوم. فقرأ عليه سورة الفاتحة أكم سمية سورة الفاتحة. قال مسومية قرآن سورة الفاتحة. كيلناكم سمية. إلى الفاتحة أنا أنا قصّني متأكي ألف أنا أم تبيا تبيا يثّيلو إيه كون يُلِسِهِمُ kana ma bu'itha wa kunya riya nushita fa kana ka min iqal kana kamba kana kamba amefunguliwa kamba alizokuwa amefungwa yaani kana kwamba alikuwa ni kamba kwa muda mrefu sasa amefunguliwa zile kamba anajisikia ile ahueni أَنَا سَمَعْتُ فَانْتَالَقَ يَمْشِي أَكْنَانُ يُكَعَنَّ بِيَظَاقِ وَمَا بِهِ قَلْبَهُ وَلَهَا نَمْكَتِ الْجُوَيْطِ كَانَ كُوَّمْبَهُ كُوَّوَ كُنِيرُوَائِهِ مِنْ سُمَعِهِ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِكُلِّ رُودِ قَمْتُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فقال أكسيمة وما أدراك أنها رقية ننكيب بأماتك كمكو جنش ويويك وبصورة الفاتحة لمتبانو كبني تيبه نمسمي هاي اللي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما اللي فبينيش وقد كبعض يا رواية وأحمد يندو بكيسو الحديث لكن مي يي الله عنه أبو سعيد الخدري وما أدراك أنها رقية نكبي عن رقية علي أكاني ببانم ألقي في روعي أُلْقِيَ فِيهِ رُوَيْعٌ، يعني كنا قوام بنا مم بي نلباتنا فراسة، فراسة، إلهام، يعني كم في اللي ميتوه إلهام، قلتوك قبل الله، كم سمي فتاعه؟ قل مجيبه فيو، فتسمى بالرقية، وهي سورة عظيمة ناين الصورة كبوة كبسة نودوغ ومبللاكي يدل على عظمتها أمله جنيشة جوية وتكفواكنا وكبواكس رهي أن الله جعل قراءتها ركما من أركان الصلاة فمع الله سبحانه وتعالى مجالية كي سوما سرهي ركنا من أركان الصلاة من غزو ميونغون من غزو السالة وأن لها تكرر نقوام با هردليوهي هردليو ردليو هردليو ردليو في كل ركعة تتكل ركعة فهذا يدل على عظمة هذه السورة هيري لجريش يوتقف بعد ولا ما أنا سماه هي بكيك إلى توشك ونيروقيا بكيك لكن يولي ما يسوم بتفكر وتدبر وتمعن وإخلاص وإحضار قلب أنا سما شف حفظه الله. وهي تتضمن معاني جليلة نا يهي سورة إم بيبا معنا تكفك بسهر نزورك بسهر ففيها أنواع التوحيد الثلاثة من ياك ترهيك أين تاتز توحيد في أولها من الحمد لله رب العالمين هذا فيه توحيد الربوبيه منزه واك هو سي منزه واك منزه واك بسم الله منزه واك والحمد لله وبعد اهل العلم يا شريهه kwamba الشيخ فوزان نيه انا وانا با... بسم الله لبدا sio sura katika al كم اللي بصيما بعض أهل العلم الحمد لله رب العالمين هذا فيه توحيد الربوبية ونأيهيكون توحيد الربوبيا بعض أهل العلم ونسمع ونأيهيم الحمد لله رب العالمين زكوأينا زوت تات وزت توحيد Nani atazitoa hapo الله Al-Fursani hafidhahu Allah ana sema kuna tauhid wa رب. wa kuna kuna من يحاول نان يتجربه فضل الحمد لله توحيد الألوهية رب العالمين توحيد الروضة ومجملها. umetaja mbili hapo anna wanasema siko haina tatu zote hapo zipa aje tohoi nani atamsaidia nani atamalizia palipo bakiya naam rabbo رب رب لني شريشة اسم من أسماء الله كون إن كون توحيد الأسماء كذلك لله مقصم لله إنك تك توحيد الأسماء توحيد للعباد كواجب توحيد الألوهية كواجب يعني نتأكد بالضبط توحيد يا عباد كواجب وكسما لله كمانا. ارفع صوتك الحمد اه اه اه اه اه ومي يجميزة قوى الله بكي اكي الحمد لله الحمد لله سفى الزوت انجيما تنظم سفية ناكوم ناكوز يجميزة اه قوى يولي المحمود المحمود آه؟ الحمد لله. جميع المحامدين na waje kumhimidi mola wao kumshukuru mola wao ni ibada ndo maana maeno yake سما الحمد kumhimidi mola wao sema alhamdu kwa zenye نا ون الله قسم فازنيه وكميله فنانيا كونا ببا كونا ببا كونا ببا في توينغينه محبة وإجلال وتعظيمه كونا محبة كونا إجلال <سؤال> كونا تعظيم كنا معظمشناني كنا مبدناني بقى وكم الله <سؤال> هين توحيد الألوهية كيوما سمعقول أهل العلم وَمَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ كِبَانْ لَهِيْكِ بَيْكِيَكِ كِمِبَيْبَ مَعَ نَتَاتُ زَتَوْحِيد أي نَتَاتُ زَتَوْحِيدِ زُوت توحيد الألوهية توحيد الربوية وتوحيد الأسماء والصفات ظاهرين نايا من سيمة الشيخ الدكتور عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ووفقه هذا فيه توحيد الربوبية. شيخ نسيم حاصلانيا كونه توحيد الربوبية. شيخ فوزان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا فيه توحيد الأسماء والصفات. الرحمن جن لا الله. الرحيم جن لاك. مالك كذلك. الملك القدوس يعنيته مالك. يعنيته الملك. يعنيته الملك. في مقعد صدق عند مليك مقتدر مليك مالك ملك يتنمج نياك سبحانه وتعالى ويهافق لتوحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية إنا إليك معنا ياكي نين نكون بكي شاء الله قمت له توحيد الربوبية معنا يكون بكي شاء الله kwa matendo yake na vitendo vyake kama vile kuumba kwamba umpwekeshe useme kwamba yeye peke yake ndiye aliiumba kama vile kuruzuku kama vile kuhuisha kama vile kufisha na sio kuwa hayo mba Allah iko peke yake katika vitendo hivi hana mshirika katika kuumba wala hana mshirika katika kuruzuku wala hana mshirika katika kuhuisha wala hana mshirika katika kufisha نمينيو أمكوكي كيه هنا توحيد ربوبية معنى ياك نتوحيد الأسماء والصفات ني كثبتش يلي أليو جثبتشي الله يلي أليو جثبتشي الله إثبات ما أثبته الله لنفسه كثبتش يلي أليو جثبتشي الله كوني نفسي هايو نمت مواكي محمد صلى الله عليه وسلم قد من الأسماء والصفات قد كما جينا نصف ذاكي وما سمويته إلا آللو جيت ييه أو آللو إت ونمت مواكي نعم جينا نليل أمبالو آمجيه تكوني قرآني المالك الكدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور له الأسماء والفصلة أو أليو يطونام تنمواك محمد صلى الله عليه وسلم نفعنا جناداني يا حنان يا منان كان حققتك حديث يا حنان يا منان حنان نوني نشد حنان Ah, ukitoa shadda hanan ina la mwanamke binis aitwa hanan huyo aitwa hanan lakini hanan Allah manan Allah au alhayyu alhayyu mwenye alhayyu kuna alhayyu imekuja kwenye Qur'an alhayyu imekuja katika hadithi as-sattir as-sattir imekuja katika hadithi majina Allah subhanahu wa ta'ala قولكم صلى الله عليه وسلم قد كما صفة إن غير تعريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيه هي لتوحيد الأسماء والصفات إياك نعبد وإياك نستعين. هذا فيه العبودية. أي إلي أين أمر العبودية. توحيد العبودية ها ram''те أ unaware Dé c pet pet pet pet pet pet توحيد pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet pet توحيد الإرادة، توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الألوهية. توحيد العبادة توحيد الألوهية فتضمنت إذن أنواع التوحيد الثلاثة. سورة. أنواع التوحيد ثلاثه أين ثلاثه التوحيد توحيد وواطو بيده هاوا ايلويتو هاوا صومي وكايلوا اه واو المشكله او المشكله العمى مشكله مكبوا كو واطو بدعه وانا نسما يعني قم بأتونة توحيد الرغبية توحيد العلوهية توحيد الأسماء الصفر هو سيو كاتوليكي هو سيو تاتم تكاتفو ميبتوابي ميبتوابي عديثي أه؟ مشكلة واغني ميني أه؟ أنهم لا يقرأون هوا سوم نوكي سوم هوا إليه لكن هوا إليه حواءزك توا استنباط نعم حكوا حديث نوسمه هizzy من أي نتات كما أبى حكوا حديث نوسمه هاي لما شرط يسالة من جوز Lakin jyye, hija haina. Sala ha, inanguzo haina. Sala inasharti haina. Haa, toa sharti mmoja, itasuihi sala. Toa mguzo mmoja, itasuihi sala. Toa mguzo mmoja, hija kusma maaratha. Itasuihi hija. Nguzo singuzo. Nguzo. Kuna hadithi hakuna. Ido sema kumbaya, hizi ni mguzo za hija. Hakuna. Lakin ni mguzo singuzo. Nguzo. ومن بتواب أهل العلم و من بتواب أهل العلم و أولياء و ناظرون و أقوفه و نبيته و فقهه فكشفه و نبينه بتواب شروط الوضوء أركان الصلاة شروط الحج أركان الحج و من بتواب جوابكم بالاستقراء والتتبع و من بتهاؤ بالاستقراء والتتبع و كقصوم كتاب wa kuzisoma hadithi wakatuliza akili zao wakasema hizi ni sharti wamekipekuwa kitabu wakazipekuwa hadithi wakasema hizi ni ngushi na wakaa wamesimika hawa ndio wale walio waliyotajwa na Allah kwenye Qur'an law radduhu ila walirejeshe jambo lao kwa mtume swala wasallam walirejeshe jambo lao kwa waliopewa mamlaka ya kusimamiza mambo yao hao ambao ni wanawazuoni watajua allah arasema la alima hu alladhina yastanbituna minhum Al-mujitahidun. Bahere eh? ya? Thivyo hivyo, Ndiyo tunawaya kwenye, Aina tatu za Kwa Kwewewe kutoka kusema kama uongo. Kitu kimoja tu, Ili kumtia huyu uongoni, Kama huyu ni aina yanne. Au towa sabaki aina mbidu. Kamba ivoidaa idadi ya tatu letenbili. Alla fotolisoa. Näihin aihin aihin aihin aihin aihin aihin aihin aihin aihin aihin aihin aihin aihin aihin na aihin aihin aihin aihin aihin aihin aihin aihin aihin aihin aihin aihin mwao visa la tea kila nyingine halafu useme kwamba nimesema tatu mbona sikusita haukusoma hukuelewa unasema kelasiki lakini sio ahli al mengine أنا سمع حفظه الله تعالى وتبمت نوعي الدعاء، نعم سورة، نعم قصاية أي نبي ذا دعاء. العلم. ما هو سماه؟ حجكم بيدي قصابة، دواز قصابة. دواز قصابة. نعم لا لا لا ولا نكنا ناني. نوعي الدعاء، نعم باب نعم قصاية لأن الدعاء على قسمين فسبب دعاء زمي جوانيك قد تصهم بي دعاء عبادة ودعاء مسألة وكيفينو نحيث دعاء ثناء وعبادة وكيفينو نحيث دعاء مسألة وطلب دعاء ثناء وعبادة, دعاء ثناء وعبادة. ودعاء مسألة وطلب. دعاء العبادة هو يا عباد ليك هو الثناء على الله جل وعلا. نقولتكم صفو الله جل وعلا. وذكر الله عز وجل. نكم ذكر الله. مكمل طلب دعاء. نعم دعاء أو عبادة أو دعاء كل دعاء ومسألة لكل دعاء وعبادة دعاء وعبادة فنواك سؤالا نزول سؤال سؤاله نزول دعاء حجة نزول كنا صدقة نزول تواء نزول نعم صوم زر ما فانينا ست شوال نصوم الاثنين والخميس sawmu za ilbir ni duaa kivipi mko ni dua mbona nimefunga nime tu mimi mbona sijaomba dua mbona nimeswali tu mbona sijaomba dua zipi hiyo ni dua unasali kanakamba unamambia allah na sali ili uniingize peponi ili uniepushe na moto nafunga Ili nipate taqwa. Ya Rasulallah, dullani ala amalim. Adhkulu bihiljanna. Kala alaika bisawm, laa mithlala. Ni, nijulishe juu ya amali ambayo nikifanya nta yengepe poni. Akamambia jilazimisha na sawm. Sawm haina mfanu waki. Kuhon anafunga ili yengepe poni. Na hui anawamba dua. Ukimuamba Allah wanawamba nini? Akuepusha na nini? Akuingiza wapi? Eponi. رضاك والجنة رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار هي نداء مسألة ما قصالي دكتور صداق نداء عبادة رفعني عبادة لكن آ متخذواك وناموا من بع الله وكين جناموت قانين ونصالي مسببه وتموتون ونصالي وما سلككم في سقر وتجبني لم نأخ من المصلين kwa ile nisiingie kwenye sakar ni swali ni mithili ya aliomba dhia kila ibada ni dua lakini dua katika upande gani ni dua au ibada sio dua masala dua masala ni ile maombi yako uliyoyadhamiria إني أسألك الصحة والعافية هل تريد أن أقول لك؟ هنا دعاء مسألة أمي أين غيرون ويون أمي أتاجة نعم هنا الفرق بين دعاء عبادة ودعاء مسألة أنا سمع دعاء العبادة هو الثناء على الله نكم الله جل وعلا وذكر الله نكم الله سبحان الله الحمد لله هو يوم بدوع. بدوع من سبح ومن, ومن, ومن ذكر الله لكن للدعاء والنينو سببكم لما والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عدد الله له مغفرة وأجر عظيم ومن ثم سماها وما هذا الله ومن وهم سماها أو من بكر الله ومن بكر الله من بونم بوم سماها ظاهرة ودعاء المسألة وهو طلب الحوائج من الله نقوم بمهتي فهذا موجود فيها دوازته هي زي زيبو كتكهي اهدنا الصراط المستقيم توجّه كنا فجياء إلي هنوكا هي pia nasema hili il ni dalili ya tauhid aluluhia bi aya pia ni dalili ya tauhid aluluhia ha kwa kuwa leoongoza li Allah pekee yake tunamuomba muongozo na uongofu na kumuomba ربنا اهدنا ونعم عبد دعاء بل دعاء هو العبادة كما قال رسول صلى الله عليه وسلم اهدنا الصراط المستقيم توجّهنا صراط الذين انعمت عليهم نيه يا والي الذين عليهم كله ودعاء كل طلب ودعاء ولذلك يستحب بعد الفراغ من قراءتها. بعد إكمال ذك وصوم الفاتحة أن يقول أسمى آمين أي ما نعى آمين اللهم استجب إيمو لونغو آمين. ونصالح ويتكي آمين كوني جماعة نكوالي نسنة كونيتكي آمين نسنة لكن هنا بتوى نفيتو فينجي هنا بتوى نفيتو فينجي ويهو ييتكي آمين إذا سمعجه إلى حديث إذا أمن الإمام فأمنوا إمام أكيانزة إذا أمن منك إذا شرع الإمام في التأمين Sio kamba atakako sema amina imamu Na nyinyi semini amin Haina mana hiyo Hii nii maana ya vahiri ya hadithi Nasivu wa navuizumumu za ahli ulilu fa amin Aki amina imamu na nyinyi yitikia amin Baari miskiti Sini yso saibu kama ympäri naendelea Faka imamu waasemi amin Alafu maamumanda waasema amin Mishoja kuhisikia hiyo Näen, mä shau kui ona, ha kuna. Kumpaan paka imamu aitike amin, amalize watu Maane, -imamu, anapo anza imam aitikia amina, mä lisä lafun, watringinu on aitikia amin. Mä anna, että amla imam, anna pu ansa puitikia amina imam. Mä näkee sisi, baada kuunsa ei lukna. Mä näkee, että mä sisi, bade tuppo, jumaton tunamalizia. lisää. mpaka on paka mä sisi tu. Kuhitikia amin. Ananza yee kidogu lafetisi mekinahitikia nazisi. Ili yaga mitumbulia kidogu imam. Fainnahu man wafaka aminuhu taamina al-malaika gufira lahu maa taqadama niin dhambihi. Kwa sababu hali ulibyo yuli ambaye kuitikia kwake amina. Kukawa kumenda sambamba na kuitikia amina kwa malaika. Sika gungana amina mbili. Amina za maamuma na amina ya malaika zitagongana huyu atashamihewa yaliotangulia katika madhambi yake kwa tendo tu la kusema amin. basi Amin. basi wala humi lakini kuna watu wako vigia kimya nini na sunna hiyo na sunna zinasema kutosha sababu wewe hika pula kula thawabu umeona limejaa لكن jingine anayesikia amen ni sawa na aliomba dua ah aliyesikia amen ni sawa na aliyeomba ile dua kwa wewe ni sawa na Qur'an ربنا إنك قد آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا تمس على أموالهم وشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم نانك ومهدوعاه موسى عليه السلام اليوكيتكيل دعاه نانه هارون هارون آمين آمين أرفع الله قد أجيب الدعوتكما. لو زينوا زمك زين بليه فكوالتيك أمين نسأوا نليهم ولذا يستحب بعد الفراغ من قراءتها أن يقول آمين أي اللهم استجب وتأمين إنما يكون على دعاء نكويتك آمين هو قد دعاء وسورة الفاتحة دعاء كلها نسورة الفاتحة ندعاء يوتي دعاء عبادة ودعاء مسألة ندعاء عبادة ندعاء مسألة وفيها نكتفسره إثبات الرسالات كنوث بتيشوا الله وجوائه كه وبتيام تمواكه وذلك لأن مكتبا قوله رب العالمين نهيلني كسبب مكتذ وقولي ياك الله لقسم رب العالمين مول وولي من قوته والرب هو الذي يصلح عباده ويربيهن نالرب نا هو الذي يلأ مباي يصلح عباده أنا وتنجنيزا وجواكي والصلاح ويربيهن ن أنا وليه ومقتبا تربيتهن ن Ya wa yake Allah huwalea wajawake katika muktadha wa malezi hayo ayursila ay ilaihimu rusula ni yeye kuwatumia mitume lihidayatihim watarbiyatihim walengo la kuongoza kuwa na kuwalea kwa pia hii sura ime bainisha uhdhibiti wa ar-risala uh, risala za mitume kwenda kwa watu wao milipata wapi hilo kwenye neno lake Allah rabbil alamin hawa rabbu rabb ila ila ambaye atawaelekea waja wake wale ambao wataongoza سُورَةُ kuwalea ndio maana قُرْآنٍ suratul قُرْآنٍ ni Ndiyomana ykaitua ummul Quran, Asli ya Kur'an. Mama wa Kur'an. Mama wa Kur'an. Toto anamkimbilia mama yake. Ardi. Wataka poingizo waafu. Andani ya tumbo la ardi kwenye makaburi yao. Ita ita wabana. Awe huyo alingizo ni muislamu. Awe kafiri. Kafiri ata banwa sana. Kiasi kwamba mbazita pishana mbavu zaki. Muslima atabanwa kidogo. Kule kubanwa kidogo, wanasema huyu, hii ardi ni mama. Kwa kuwa wemu damu ni udongo, kuhu merejia nyumbani. Mama mekukumbatia. Zahiri, ni asli, kutarejia pali. Quran eh, asli yakin suratu al-fatiha. Inarejia hapa. أنا سمع وهذا من مقتلا وهذا من مقتبل ربوبية نهيل لنينجية كت مقتظا وأربوبية لا إيه وتومام ومن مقتبل هداية نبيل لنينجية هيل هيل كت وهداية إيه دين المستقيم tuongoze katika njia ile yenyooka limeingiaje kwenye muktadha wa hidayah anasema la yumkinu al-ihtida' ila al-siraat al-mustaqim kwa sababu haywezekani mtu akaongoka kuna njia ile yenyooka illa bi-r-rusul بل مقتضى والهدايه وهو ما توتي في لا يمكن الاهتداء إلى الصراط المستقيم حيذا كان كونغوك كنا كونجيا ينيوكا الا بالرسل اذ فقوا كميتوم هو ني بين الله تبارك وتعالى ونبياه عليه الصلاه والسلام ففيها ايضا الرسالات كنا أثبتش manee mebeba hii sura risala ya Musa imebeba hii sura risala ya Nuh imebeba hii sura risala ya Zakaria dhahiri yote haya yamingia humo kwenye sura kwa ukisoma habari ya Musa نوفا فنوزي ويا اليوم الفاتحة